A życie aktywne, a życie bezcenne, to ramy A The be لو عشت سمي يا معاك بالدنيا وما فيها هحتاج إيه بعديها خلاص كل اللي بحلم بيه دلوقتي في ايديا أنا من زمن شايفك بعنايا ومقاليا Męfice hey, like, się Dziękuję.